كيف يمكن التوفيق بين العمل وصلاة الجماعة صلاة الجماعة واجبة على أرجح أقوال العلماء وهي حق من حقوق الله ولا يجوز أن يكون العمل عائقا على أدائها في المسجد ومع الجماعة إلا إذا وجد عذر من مرض أو خوف كما يجوز التخلف عن صلاة الجماعة لشغر أخرج كما ورد في حديث فضال الله عنه قال علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم فكان فيما علمني وحافظ على الصلوات الخمس قال قلت إن هذه ساعات لي فيها أشغال فمرني بأمر جامع إذا أنا فعلته أجزأ عني فقال حافظ على العصرين وما كانت من لغتنا فقلت وما العصران فقال صلاة قبل طلوع الشمس وصلاة قبل غروبها وكان زور المطر أو وجود الوحل وما إلى ذلك ومع هذه إذا أمكنه أن يصلي جماعة في بيته أو في محل شغله فليفعل وإذا تعذر عليه ذلك وهو حريص على إقامتها في الجماعة فأقامها منفردا للعدر أزعته جماعة إن شاء الله تعالى لأن المرأة يبلغ بنيته ما لا يبلغ بعمله والعلم عند الله تعالى